من الله ما عمل الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله الذي من علينا بخير الشرائع وأوفاها وأشرف الملل وأزكها وعلم جهر كل نفس ونجواها خلق الكائنات وبراها الأرض ضحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وأقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها سبحانه من إله عظيم وخالق حكيم ورب رحيم لا يماثل ولا يضاهى وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة من طهر بها نفسه وزكاها وأشهد أن محمداً نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا المبعوث بأشرف الملل وأزكاها ومن وضع قواعد الملة وبناها وعلى آله وأصحابه خيار الأمة وأتقاها وأعلمها وأهداها عباد الله شريعة الإسلام تنسجم مع الفطرة السوية وتلائم مقتضيات ومتطلبات الحياة الراشدة فقد جاءت بمقومات تحفظ حياة الناس الكلية وعيشهم الضروري وتصون كليات المجتمع المادية منها والروحية في ضرورات وكليات خمس جامعة الدين أولها ومصدرها ومنظمها والنفوس والأرواح محلها والأعراض والأموال والعقول هدفها وغايتها فالدين بغير أنفس تحمله وأموال تناصره وعقول تخطط له عناء والأنفس والأموال والأرواح والأولاد والحياة والأعراض بغير دين يصونها ويرعاها عناء وهباء والإسلام جاء بكل ما يسهم في أمن المجتمعات ويساعد على استقرارها وهنائها والأمن ينشده كل مسلم ويطلبه كل عاقل وهي منة الله على قريش الكافرة لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ويوم أن يفقد الناس الأمن والطمأنينة والاستقرار فلا عامل ينتج ولا مفكر يبدع ولا عالم يخطط ولا حياة تستمر ويتدمر وتتدمر وتتدم المجتمعات ويتدمر خير وأعز وأنفس ما فيها الطمأنينة وهدوء النفس والاستقرار والكمال الذي ينعكس إيجابيا على التنمية والاستقرار وإن الإسلام جاء بحفظ الأمن ووضع للأمن موجهات ويعتبر أن قمة الأمن في الأمة الأمن الفكري الذي به سلامة المعتقدات وأمان الثقافات ونزاهة الآراء وقوة الأحكام واستمرار العدل واستقرار المجتمع ذلك بسلامة الأمة في أفكارها ومعتقداتها وينهى عن الإفساد في الأرض بكل أنواع الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ووضع لذلك أردع الألفاظ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى نهاية الآية ولكن أحداث الاثنين التي وقعت في غضون الأسبوع وبداية الأسبوع الماضي أحدث المتحدثون وتكلم المتكلمون والقليل هو الذي ينطلق من منطلقات التأصيل الصحيح وربط القضية بأصولها وجذورها ولذلك قسمت الحديث عن أحداث الاثنين إلى ثلاثة محاور المحور الأول ثغرات واضحة والمحور الثاني الفوائد من المحنة والمحور الثالث التوجيهات الإسلامية الراشدة وأبدأ بالثغرات إن أولى الثغرات وأولها حفظ الأمن والأرواح مسؤولية الدولة في الأساس الأول وفي المقام الأوحد وهذا مما لا شك فيه وإن السلطان إنما يبايع على حفظ أرواح الناس بما فيها أرواح المستأمنين من الكفار إن اعتدي عليهم وأرواح الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين الذين يوجدون في دولتنا على الدولة أن تحافظ على هؤلاء جميعا وإن الأرواح عند الله غالية إن كانت عند الناس رخيصة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يخاطب الكعبة الشريفة وهو ينظر إليها يقول ما أطيبك؟ وأطيب ريحتك وما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله ولكن المؤمن أشد حرمة عند الله منك ماله ودمه وعرضه وأن لا يظن به إلا خيرا أرسل عمر بن عبد العزيز معاوية بن الحارث إلى بلاد الروم فغزا في الشتاء وانتصر بغير خسائر وأرسل إلى أمير المؤمنين وحاكمه وخليفته عمر بن عبد العزيز يبشره ويريد أن يخبره بأن الـ بأن الـ بأن الخسائر قليلة قال له لقد بعثنا بع... ب... لقد أرسلنا جيوشنا وقاتلنا الروم في الجليد ولم يهلك غير مسلم واحد غاص في الجليد فانهدم عليه الجليد فمات فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رسالة يقول له تطلقها غير مكتئف تقول ذهب مسلم في الجليد وهذه أقل الخسارة قال له يا معاوية إياك وغارات الشتاء فلا مسلم واحد عندي خير من الروم وما حوت الثغرة الثانية أسوأ أنواع الخسائر التي مرت في ظل الأحداث ليست الأموال ولا حتى الأرواح إنما حالة الإحباط والهلع والخوف أعظم الخسارة الخسارة النفسية لقد رأيت في الطرقات نساء تسقط الثوب يسقط الثوب من عليها وهي تجري وتهرول وتولول تبحث عن طفل لها في روضة أو عن ولد لها في مدرسة واختلط الحابل بالنابل وعندها ذكرت قيمة الأمن وأن هذه نعمة من الله وأن هذه حصلت لبضع ساعات فكيف لو كان حالنا دوما بالهرولة والصياح والبكاء كما يحصل في كثير من ديار المسلمين أسأل الله أن يجنب ديارنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفوضى أسوأ أنواع الخسارة الخسارة النفسية الأمن إحساس الأمن ليس دبابات وليس شرطة الأمن إحساس أن تحث أنك آمن ولو وجدت الدبابات والطائرات من فوقك تحفظه وأنت في أبراجك تحس بأنك لست آمن لست بآمن الأمن إحساس ولذلك نريد بعد خطبتنا أن نؤسس لمفهوم الأمن النفسي الأمن الذي هو إحساس أن نحس جميعا بالأمن وأن لا نخاف ولذلك هذه أسوأ أنواع الخسارة ذكرتني لي خصارة المسلمين في بغداد لما دخل عليهم التتار وكانت التتري إذا أراد أن يذبح مسلما لم يكن معه شيء يذبح به فيقول للمسلم انتظرني مكانك ثم يذهب التتري ويبحث له عن سلاح ويأتي به ويجد المسلم ينتظره في ذات المكان يطأطئ رأسه فيذبحه ذبح الشات والسبب الخسارة النفسية هذا أسوأ أنواع الخسارة التي خسرناها وهي عندي لا تقدر بأرقام ولا يمكن أن يوجد لها تعويض ساعة خوف وأمن وترويع عند الله عز وجل عظيمة لذلك في صحيح مسلم من أشار إلى أخيه بحديدة دار تدو سكين ما تدو سكين فاضية أو لا تشير إليه بناحية الحديدة من أشار إلى مسلم بحديدة فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين وإن كان أخاه لأمه وأبيه رواه مسلم لو وجهت المسلم كده سكين تديه له وهي في جرابة تلعتها من الجراب تخلي جهة السكين الحادة عليه وتديه المكبض لأنه ممكن تخلع بس تخلع دقيقة الخلعة دي دقيقة تخلع بس تجيب غضب الله والملائكة كلهم ثالثا من الثغرات الأموال التي ضاعت والأنفس التي أزهقت وهذا لا شك خسارة ما بعدها خسارة رابعا إن من الخسائر الكبيرة خسارة فقدان قيم التناصر والتعاون في المجتمع وبالله ما آلمني شيء في الأحداث وأحزنني أمر كمثل مناظر رأيتها عربات تحرق وكل إنسان يريد أن ينجو بسيارته دكاتين تحرق وبعض الناس يقف من البيوت ينظر أو يطل من الشرفات يتفرج وبعض الناس يقف يعاين والدكاتين تحرق دكان دكان وكل صاحب متجر في متجره أين قيم النخوة والنجدة والمروءة حديث أنس في البخاري امصر أخاك ظالما أو مظلوما أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام من أذل عنده مؤمن وهو يخدر على نصرته أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق زل قدامك بضرب فيه يتفرج، يقول لك أنا ما ليمشي يا ناس الحاصل شنو أوليس دفاعك عن أخيك دين وجزء من مؤتقدك قال عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن أبي داود وعند الطبراني في معجمه قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يخذل عنده مسلم ينتقص من عرضه أو ينتهك من حرمته تأمل هذا الحديث العجيب ما من مسلم يخذل عنده مسلم ينتقص من عرضه حتى لو تكلموا فيه ساكت كلام وينتهك من حرمته ثم لم ينصره إلا خذله الله في موطن يرجو نصر الله فيه تكون إهتداء نصر الله الله ما يجيب له يذلك ذور شديد يا أخي ما معقول ما معقول ناس ما في الشارع عربية بيحرقوا فيها وقفوا كلك ومنزلوا الحاصل شنو كل دول داري يمشي براو أنا أستغرب يقول لك جدك أكين وكسروا ما في زبون كانوا ما قف سيدة دكان جيران سيدة دكان وين الناس ما في الشارع وين من المسلمين وأنا أقول لك شيء عجيب في هذا الدين وفي هذا الإسلام لو كان المعتدي مسلما لو كان مسلما اعتدى على متجر أخيك المسلم ودفعته وقتلته مات هدرا ولو قتلك وأنت تدافر عمان أخيك مدت شهيدا خلي يكون كافر لو مسلم شفت مسلم دارك راح أخوك وانت واقف الله بخلك بيسأله لك كنت كنت واقف ليه بتعاين فيه شنو ليه ما نصرته لو مسلم بل أقول لك شيء لو أن مسلما اعتدى على كافر ظلم يجب عليك وجوبا شرعيا أن تدافع عن الكافر ضد المسلم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع ما حقت مسلمين وصلوات ما حقت مسلمين ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا أما بقيتها لا يذكر فيها اسم الله لكن يجب علينا أن ندافع عنها وأن نحافظ عليها عند العدوان إنها قيمنا وإنها أخلاقنا وهذه من أعظم الثغرات التي كانت في هذه الأزمة وفي هذه المحنة أنه لم يتناصر الناس روى الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل في قبره أرادت الملائكة أن تضربه مئة صوت مئة جلدة فبكى بكى وزأل الله في عالم البرزخ أي يخفف الله عليه، فأمر الله الملائكة أن تضربه صوتا واحدا، فلما ضرب صوتا واحدا قال عليه الصلاة والسلام استحال عليه قبره نارا، القبر كله بجناح فتصو، فلما أفاق قال على مجال التموني قالوا صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره مررت على مظلوم فلم تنصره هذه الثغرات هل في هذه المحلة فوائد؟ هل ظهرت نالك فوائد؟ أقول نعم الفائدة الأولى ظهور حقد هؤلاء ومدى بغضهم وعداوتهم وحقدهم الدفين للمسلمين وهل يوجد أسوأ وأبشع من الحرق الذي يعبر عن حقد دفين وعن كراهية بغض بغيبة حريق يخلقون هذا معنى كراهية شديدة لكي تعرفوا بس ما قلنا لكم شاكلوه بس عرفوا لو عرفتم بناكم دفايدة دفايدة الفايدة الثانية وجود ثغرات أمنية من أين جاء هؤلاء وملأ العاصمة إنهم خرجوا من أوكار غريبة شيء مريب يعني ما نزجوا قطعوا كباري وثملوا في محلات لا في أي محلة نزجوا مبراهم طالعين من وين تستغرب ذاته الناس قاعدين وين وجود ثغرات وهذا أيضا فائدة من الفوائد ولعل السلطات الأمنية لها أن تستفيد من هذه الأحداث وكيف وقعت حتى لا تتكرر ثانية ثالثا من أعظم الفوائد تفجر النخوة في نفوس الشباب فأنت تراهم في كل حي يحملون عصيهم وأدواتهم يجوبون بالليل يحرصون الأحياء وهذه نقلة نقلة لشبابنا لطالما كنا نرجوها حسوا بالمسؤولية أحسوا بالمسؤولية شعرت في الحي القريب منا أن شبابنا شباب مسؤولا وأنه يمكن أن نعتمد عليه في أعراضنا وأموالنا وفي بيوتنا وهذه فائدة الفائدة الرابعة امتلأت المساجد بالمصلين أنا ما أعرف خافوا من الموت وقالوا أخير فصل الخاتمة ولا ده حظر التجول خلونه من الساعة ستة يكونوا في الجوامع أشأ كده تلقى المغرب مليان والعشاء ما شاء الله يعني ذاته الناس رجعوا الجوامع دي برضو فائدة أبطال أما التوجيهات الشرعية وهي الأهم كيف نتعامل شرعيا مع هذه الأحداث أول التوجيهات الشرعية دفع الصائل من الدين الصائل يدفع والصائل معناها المعتدي فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم ولذلك الصائل يدفع حتى ولو كان مسلما وهنا تأتي النصوص النبوية واضحة جلية حتى لا تعل المسلم الجبن وحتى لا يكون الجبن جزءا من شخصية المسلم وتكوينه من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون نفسه فهو شهيد وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون يتعاونون على كل فتان المؤمنون يتعاونون على كل فتان كلام مختصر بيان ما فيه كلام كثيف، بيان مختصر المؤمنون يتعاونون على كل فتان جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد عض رجلا في يده فنزع الرجل يده فكسر له ثنيتيه أو ثنيتاه كسر له ثنيتيه فجاء يطلب تعويض الأسنان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تضع فمك في يده فتقضمها قضم الفحل لا دية لك تدخل خشمك في يده وتقول كسر لي خشمي والله يا إخوانا دي حاجة غريبة خلاص تدخل خشمك في يده وتقول أزبطك كسر لي خشمي الدق بنيه التواغب جد الدق بنيه كسر لي خشمه إنت بخلي تدخل خشمه شنو والله حاجة غريبة ولذلك التوجيه الأول دفع الصائل ودفع الصائل في الشرع مقيم أرجو أن يستمع لهذا الكلام دفع الصائل ودي النقطة الثانية دفع الصائل بغير اعتداء إخوانا الشريعة دي في أخلاق حتى عند الخصومة والقتال بأخلاق والفرق بيننا وبين هؤلاء أنهم يتعاملون بغير أخلاق لا شيخ كبير لا شافع بتعروضه ولا ولا مرأ ولا راجل ولا كذا بغير أخلاق لكن نحن بأخلاق يا أخي حتى ترقلك الأشياء الموجودة ما ما تفسد ولا تحرق الأشجار والديار جد خشيد يحتلل بلده ما تفسر الحاجاته حتى أذن الله لنبيه إذنا واحدا يوم خيبر وأنزل في ذلك قرآنا ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله إذن واحد بس نحن بأخلاق ولذلك لا يجوز أن نعتدي على من لم يعتدي علينا ولذلك بعض المسلمين يفعل أفعال حجارة أجلس الجنوم يمسكوا دقو غلط في الشريعة ما في كلام زيادة دفع الصائل عند الالتحام قال الإمام أحمد في شرح السنة وإن الصائل إذا هرب لا تتبعوا وإن الصائل إذا اعتدى عليك ودفعته أمره بعد ذلك إلى السلطان يعني ما يقوم الزلطة والي تاني يوم يوعد كوس الناس دي الوين تاني يوم الموضوع بيجي حق الحكومة شرعا بيجي حق الحكومة أول يوم حق المواطنين ضربك اتعبك تفيده كانك ده لو قتلت ما عليك حاجة شرعا ما عليك شيء لكن بعد يوم تيجي تقتلوا لا يجوز شرعا لا يجوز الصائل يدفع بقدر الحاجة بغير اعتداء قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان منصورا بمعنى ما كل الجنوب يشرط ولا بد من الإنصاف ما كلهم يشرط وما تقول أي ذو الجنود من قبل معينة يقتل هذا حرام شرعا لا يجوز والآن لا يجوز قتلهم لأنهم صاروا عند السلطان والأمر صار عند السلطان وعند الدولة بعد ذلك يرفع المواطن يده متى يدافع المواطن عن نفسه إذا ما إذا ما جاء الصائل يعتدي على نفسه دار يضربك حتى لو داري الديكف ويمشي ما تخلي الديكف لو دار الديكف قال لك أجي فأديك كف وأمشي كتلت ما عليك شيء الصائل يدفع أما بعد ذلك لا يجوز ولذلك تحديد الصائل الذي يدفع في الحال يعني في حال الاعتداء شوف الفرق بيننا وبينه شوف الأخلاق دي بالله سبحان الله والله فعلا الأخلاق دي مهمة أي شيء بأخلاق الإسلام ده يؤسس لأفراده أن لا يتحركوا وفق ما يريدون وفعلا أحمد لكثير من الشباب الذين اتصلوا بنا يسألوننا أهل الناس ذي حسد يسألوننا جنوبي نكتلوا أهل رايب شنا كويس إنه ما كتلوا يسألوا لأنه يا إخوان العاطفة عليها أن لا تأخذ الناس ومرارة الأحداث وسوء الآثار التي على النفوس عليهم أن ينسوا شريعتهم خلف ظهرهم فيتصرفوا بأهوائهم لا يجوز أن يعتدى على كل الناس من طرف ثالثا من المسائل الشرعية في هذه المسألة التي أقررها الجنوبيون أنفسهم نفوسهم شرعا معصومة الآن نفسهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليهم وهذا إتمام لقولنا ولا تعتدوا وإتمام لقولنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا رابعا من المسائل الشرعية جدا في هذه الأحداث التعاون مع السلطات الأمنية وأود أن أقول أن كثير من السلطات والأجهزة الأمنية فقد المواطن الثقة فيها ونحن نريد لمصلحة البلد ولمصلحة المسلمين ولنزعفة للفتنة أن نستعيد ثقتنا في أجهزتنا الأمنية ولكن على الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية حتى الساعة حتى... شش... جابوا في التلفزيون مهندس النازل خش بياته عمارة يكسروا فيها من الصباح لحد الساعة وحدها لا ناس الحل ودي الطامة الكبرى بس أي زور قاعد في بيته يا ناس ما في دين بيعلم الناس إنك تخلي أخوك في الصقيعة تخلي في موقف زي ده عند عند وقوع الأحداث ولا ولا أجهزة أمنية ولا أي شيء ما هذا التقصير واضح جدا والثغرات كانت واضحة جدا في هذه القضية لكن أملنا وثقتنا بعض الله عز وجل كبيرة في أن تستعيد هذه الأجهزة حيبتها ومكانتها بتعاون المواطنين معها في زوج شعر طبيو دار يعمل شغب دار كده قدرت تسلمه شرطة ده أحسن شيء لأنه شرعا لا يجوز الافتيات على السلطان والافتيات على السلطان في الشريعة هو شريعة الغاب أي زو اللي أخوه يدو براو حقه بإيدو ولا أخوه حد يبي إيدي ده اسمه الافتيات على السلطان يفقد الدولة قانونتها ويفقد النظام سيادته ويفقد المجتمع أمنه واستقراره وينشر الفوضى ويبث الذعر والخوف والهلع في نفوس الناس نحن نريد أن نقف مع أجهزتنا الأمنية الموقف الآن موقف الأجهزة الأمنية وأنا أقول لو دايرين ما تحصل فتنة في البلد بسيط جدا لا مواطن يأخذ حقه لا حاجة الأمن يقف أي مكان اتحرك الكلام برجال الشرطة توفروا قال بيعتدي يضربوا كان بيقى المسلم ولا كافر ما يخلون الحسم في هذه المسائل مهم ولذلك هذه هذا هو التوجيه الخامس أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى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 أنفس الجنوبيين شرعا لا نكذب على شريعة ربنا معصومة ولو كانت غير معصومة لقلنا لكنها الآن دماء معصومة لأنهم في ذمتنا سبحان الله شوف الشريعة التي تلزمنا كيف بلاي ناس يعملوا العمل قدرداء والشريعة تقول بعد ده طالما الحكومة دخلت ووضعت يدها في الموضوع بعد النفوذ المعصومة لنشاء يعلم الله الشريعة تريد أن تربي الناس يخواننا أصلا هذا الفرق بيننا وبين غيرنا من أصحاب الملل والنحد نحن نتعامل وفق الشريعة وغيرنا يتعامل وفق الأهواء وأقول في هذه النقطة وفي هذه الجزئية بالذات أنه ينبغي أن نعلم أن هؤلاء جهلة جهلة حاقدون بغير أخلاق هذه دي. ور يخما بيضربوا الزول ومعفنوا مزاته ولا بيسالوك عشان كده الزول القام أو او الزاغدا كان ممكن يكون هو الزول الضرب؟ ضربوه ده كان قاعد هنا ودكانك ما حرقه ما كنت كي كيف كان ممكن تكون انت بس ربنا ارد كم كنت تكون انت لا انا بيسالوا ولا تسوق منهم انت موالي لهم بس بشكلك طوالي بيضربوك طوالي بكسر لك عربيتك طوالي بيعملك وهذا ابان أن هنالك ليس حقد عنصري حتى في حقد طبقي نحن مش المسألة مسألة انه عنصرية دي الشمال وجنب مسألة انه في نظر انيالين وناس فقرانين حتى تفعوا انه في حقد تسير العربات دزاته ويحرق العربية كلها دزاته يبين عن حقد طبقي مع حقد عنصري ولذلك ديل في ذمتنا ثالثا قلنا نزعفتي للفتنة بقيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملة مع تعاون المواطنين معها وأنا ما زال الثقة في الأجهزة الأمنية موجودة ولكنني أوجه كلام للدولة أقول لها صارت أيتها الدولة بينك وبين العلماء جفوة ولن تستعيدي أيتها الدولة مكانتك ولا بسط أمنك في المجتمع إلا بالتواصل مع العلماء وذلك لأن العلماء هم الذين يهدئون الشارع لا يهدئون الشارع بقرارات حظر التجول يهدئون الشارع بقرارات رب العالمين وبحكم رب العالمين وقرارات سيد المرسلين ولو أرادت الدولة أن تبسط الأمن عليها أن تتواصل مع العلماء لتبسط الأمن المفاهيمي أولا قبل الأمن السلوكي ثانيا وينبغي أن أقول شيء الحرقة الشعبية أعلنت أنها تتبرأ من الأحداث وهذه مسألة طيبة وأنها سمعنا كثير من الصلاة يتكلم يقول يا أخ لا تفعلوا وهذا خطأ وهذا الرجل مات حدف فيه. الزوال ده كتلته الهبوب الزوال ده إذا في محاكم محاكم الهبوب الزوال ده كتلته الرياح كتلته الأجواء هنا المسائل الجوية المسلمين ما كتلوا يا أخي حتى لو كتلوا الكتلوا من السلطة الناس ذلك كسروا ناس الشرطة ولا مشروب جسر يدامهور مكان كويس يكسروا عربعة ناس في الشارع هم كان عنده الرجال ما تمشي هناك عشان نجموكم النجام اللي بتعرفوا ده كده كان يمشوا يقولوا ده نمشي الرئيس ونقتل واحد من المسؤولين والله كان نجموهم النجام ذاته عرفه هم ذاته وضعوا عليه الناس المساكين وباقرة الناس حسوثة يا الخبر ما فيه. والله هنا اصطلعت مساكين ما هذا الشغل عشان كده الناس يتفاجأوا في الأول ولذلك أقول وأكد وأكرر هذه الجزئية بأنه بد من التواصل مع العلماء الدولة ما عندها مخرج لي... للليلة ولا باكر ولا يكتل السودان ده جاء يوم مشاكل ما يعلم بيو إلا الله مش في اتفاقية زي دي وفي ناس قاعدين وسطنا دي مشكلة فتنة كتلتهم شوف لو انت قمت باكر كتلتهم بيخلوكم لكم بعد السهر بيجوكم غافلين بيكتلوا منكم وانتوا يكتلوهم هم يكتلوكم لن تستقر أوضاع البلد بهذه الصورة المطلوب تدخل العلماء والتواصل معهم والله عندنا كلام كثير ما أستطيع أقوله في المنبر عشان ما أحدث فتنة أنا ما دال أحدث كويس ولو أنتوا باكتلتوا صار دين المشكلة انتهى بل ازدادت تعقيدا وممكن يكون في تدخل أجنبي في البلد يجو ناس يقول السودان داتوا ما آمن نحن نحفظ روح الناس يجو خاشف في البلد الآن في قوات أجنبية يا ناس في البلد ولا ما عارفيني ما عارفيني أنه في قوات أجنبية سواء كانت افريقيه ولا غيره ولا امم متحده ولا شلاته احنا ما عارفين له لا تفتحوا المجال لغيركم ادعموا الشرطة ادعموا الامن خلي خلي دالهم يواطو ما تسال سعالك في رغبتك دافع ولا ولا تحتاج لفتاوى الاوضاع مطمئنة خلي ناس الشرطة ما ما تبش تكون زق ما تكون مسراني برك تبحث وتقول انا دار كنتك ما تقتلو ما عندك بشغله جاك في رغبتك دافع اخوك يضرب في دافع ما تجفتاي دا ما حد دا دا ما حصل تكون بعيد البلد فيها مخاطر مخاطر حديدية أش كذا المخاطر دي كلها والله أنا بأ أنا أطلب حتى من العلماء إنه يقتربوا من السلطان لا لي جاه ولا لي منصب ولا لي سلطة ولا لي عربات هي ذات الحمد لله تقسمت ما في مجال زاته بعد بعد ما تقسمت حق العلماء يجيبوا والله نجيف مع السلطة دي أنا حاسس إن نحن محتاجين نجيف مع السلطة أول حاجة نهديها نهدي من روعة نجيف معها نعيد لها ثقة ونوري أننا معها مسلمين نقويها على الإسلام عشان لو ضغط بدأت تتخلى عنه قربنا منها يمنعها من التخلي ويؤازرها ويناصرها لكن علماء يجيفوا مع السلطان لغير أغراض ما لأغراض دنيوية ثم لا بد من التعويضات لا بد من التعويض وشرعا بيت المال المسلمين ملزم وأقول لكم حاجة بيت المال ملزم شرعا بيت المال بين قوسين وزارة المالية الاتحادية بيت المال ملزم شرعا أن يعطي حتى الديات ديات الارواح التي أزهقت وأنا عندي اقتراح يتنازل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عن نصيبهما في الثروة لمدة شهر ويدوها الناس دي وتبدأ حملة قومية يبدأها رئيس الجمهورية يتبرع بنص نص مرتبه ما مرتبه كله وبعد ذلك كله يتبرع ونعمل حمله قومية وأنا بقترح ليس طعنا في أحد أقترح إن العلماء يقوموا بهذا الأمر ويعوضوا الناس كلهم يا أخوانا تخيل إنك ممكن تكون أنت اللي حربوا لك دكانك دكانك بتعيش منه أسرتك الناس ما لا في حاجة في ناس فأجدنا كأكين هنا وبيعولوا أسر في الأرياف مش أهل بيته لا عماته وخالاته بعد الله بيعتمدوا عليه وبرسل لهم في كل أنحاء السودان زول عنده كنتين صغير في الشجرة يحرقوا له كله يا أخوانا والله هذه مأساة وينبغي أن تظهر النخوة الإسلامية في هذه المواطن ب التبرع وجدت يبدأ التبرع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مش قالوا الثروة والسلطة السلطة دي ما دار لنا يتبرعون بس بالثروة دي بس ولا ما في ثروة اذا في ثروة يتقسموا يتبرع كلهم لا يكفي فقط إنه يقولوا والله هذا غلط ونحن ما قلنا ليهون ونحن ما عندنا دخل يتبرع ويعوض المتضررون شرعا ايها الأحبة بقي دعاء بقي دعاء لفقيد لا بد أن ندعو الله عز وجله له أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرحم الملك فهد بن عبد العزيز وأن يسكنه فسيح جناته بقدر ما قدم للمسلمين أسأله تعالى أن يحفظ ديارنا وديار المسلمين وأن يحفظ أرواحنا وأرواح المسلمين وأن ينعم على ديارنا بالأمن والسكينة والطمأننا وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يقوي أجهزتنا الأمنية والعدلية من الشرطة والأمن والجيش والنيابة والقضاء أن يقويهم وأن يعينهم على تسيير الأمور وعلى الحكم بالقصطاص المستقيم ونزع فتيل الفتنة عن هذا البلد من أجل أن ننعم جميعا بالأمن والاستقرار اللهم رد الجميع إليك ردا جميلا اللهم اللهم 인ه لا ينزل بلاء الا بمعصية ولا يرفع الا بتوبة اللهم لا تجعل ما اصابنا بسبب ذنوبنا فيذيق بعضنا بأس بعض يارب العالمين اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا اللهم انه لا ينزل بلاء الا بمعصية ولا يرفع الا بتوبة اللهم إن تبنا اليك فارحمنا ولا تعذبنا بأيدينا يا أرحم الراحمين ويا اكرما الكرمين اللهم ديارنا وديار المسلمين وعراضنا وعراض المسلمين اللهم احفظ هذا البلد واجعله بلدا مستقرا وآمنا وسخاء ورخاء اللهم ارحم الشهداء من الذين قتلوا في هذه الأحداث من المسلمين يا رب العالمين اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم اللهم إنهم اخذوا بغتة يا رب العالمين اللهم فرحمهم برحمتك اللهم كل المكلومين وللمستضعفين وللمجروحين وللومتدررين يا رب العالمين اللهم عوضهم من عندك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم إنا نلجأ إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين ألا تري نفوسنا هلعا ولا خوفا يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا وديارنا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا إلى تحكيم spatpla وإلى التي هي أقوى يا يا رب العالمين اللهم وفقهم لحكم صائب وحكم رشيد وحكم موفق يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا